إن أبانا لفي ظلال مبين تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل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 وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا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 قال يا بشرا هذا غلام وأسره بضاعة فالله عليم بما يعملون وشره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْآيَاتِ أَمْرِهِ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 إنه لا يثلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 يوسف أعرض عن هذا واستغفذي لذنبك إنك كنت من الخطئين. وقال نصوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ الْمُتَّكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا قَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَهُ طعن أيدي يهود وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 وَمَا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ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 تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه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 ya أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 أَلَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تأكلون.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 ثُمَّ يَأْتِي من بَعْدِ ذَلِكَ عام فِيهِ يغاس النَّاسُ وَفِيهِ يعصرون ما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نصوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ رأتنا يوسف عن نفسه قلنا حاجة لله ما علمنا عليه من سوء قالت انراى وتّه عن نفسه وان انه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين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 إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وَقَالَ الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا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 فاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نبغي هذه بضاعتنا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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد مِنْ من أبواب متفرقة وما أُنِعَكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم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 ولمّا دخلوا على يوسف فأواه إليه أقاهم قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم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 الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إرجعوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَأْنَكَ سَرَقُ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَالَ يَا أَسَفَعَ لَأَيُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يوسفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَ بَثِي وَحُزْمِي إلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة نزجات فأنفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آسرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسجيب عليكم اليوم يَوْفِرُ الله لكم وهو أرحم الراحمين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 يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد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 قال سَنَفَأَسْتَوْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُ مِصرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينٍ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوْلَهُ سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأليل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدل من قَدْ أَنزَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عَلَيْهِ من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وَكَيِّمٍ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا رَهُنُ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُ أَن تَ غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 افَلَم يَسِيروا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون